بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا هو مجلسنا الشهري الثانية عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي بمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المشهور بابن النجار وهذا هو ختام شهر جماد الأولى سنة إحدى وأربعين و وألف من الهجرة ومجلس اليوم بعون الله تعالى سنتم فيه المقدمات التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي حديثه عن صلب مسائل علم الوصول في الأدلة إذ قدم كما مر بنا بمقدمات شرعية ولغوية وفقهية وها نحن في ختام ما أراده رحمه الله من الحديث عن الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي في المجلس السابق وقف بنا الحديث عند ذكر بعض مسائل متعلقة بالحكم الوضعي وتناولنا فيها السبب والشرط والمانع والعلة ووقفنا عند آخر حديثه عن المانع وها هو يتم حديثه رحمه الله عن تتمة الأحكام الشرعية الوضعية بقوله ومنه فساد وصحة وسيذكر عقبها أيضا العزيمة والرخصة هي تتمة حديث الأصوليين فيما يتعلق بالأحكام الوضعية نعم الله عليكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ومنه فساد وسحة وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها قوله رحمه الله ومنه أي ومن خطاب الوضع فإن عنوان الفصل الذي نحن في خاتمته قال فيه رحمه الله فصل خطاب الوضع خبر نستفيد من نصب الشارع من معرفا لحكمه وهناك ذكر مسائله فذكر العلة أولا ثم ذكر السبب ثانيا وذكر الشرط ثالثا وختم بالمانع رابعا فلما انتهى من كل من العلة والسبب والشرط والمانع وطال الحديث عنه مورد التقسيم وهو الخطاب الوضعي قال رحمه الله ومنه فالضمير يعود إلى خطاب الوضع قوله ومنه أي من خطاب الوضع الفساد والصحة ثم شرع في بيان المعنى الاصطلاحي لكنه فضلا عن كونه أعاد بالضمير لطول الفصل في قوله ومنه فإنه أيضا يشير إلى خلاف فإن من الأصوليين من قال إن الصحة والبطلان أو الصحة والفساد حكماني تكليفيان إلى وضعيان ووجه ذلك بأن الصحة بمعنى الإباحة وأن البطلان بمعنى الحرمة فإذا قلنا الصحيح هو المباح والباطل هو الحرام عدنا إلى الحكم التكليفي فلن يكون هذا من تقسيم الحكم الوضعي بل سيكون تكليفيا وعلى هذا أراد المصنف رحمه الله هنا التنبيه على ذلك بقوله ومنه فساد وصحة الأمر الثاني الذي أراده المصنف أيضا بمثل هذا التنبيه والإشارة إليه بهذا الضمير يشير إلى خلاف للأصوليين فيما رجحه ابن الحاجب رحمه الله وجماعة أن الصحة والبطلان أمران أو حكمان عقليان لا شرعيان فخرجنا من الأصل من وصف هذين الأمرين بكونهما حكما تكليفيا أو وضعيا فإنه يقول هما أمران عقليا لا شرعيا لأنه ليس مستفادا من الحكم الشرعي بأن هذا صحيح بأن العبادة هذه أو العقد صحيح أو باطل ويقول الأميدي أيضا يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا إذن هو أيضا يميل إلى كونه ما حكما عقليا. قال لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل. فمن هنا أخرجوها من باب الأحكام الوضعية. وأيضا هذا تفسير لما تجده في بعض كتب الأصول وأنت تمر بفصول الأحكام الوضعية فلا ترى فيها الصحة والفساد. فإما لكونه ما حكمان تكلفيان عند بعضهم. أو عقليان عند آخرين فلا يأتي الحديث بها عندهما هناك يقول القطب الشرازي وشارح المختصر هذا في العبادات يعني كون الصحة والفساد أمران عقليان قال أما في العقود فالصحة والفساد حكمان شرعيان لأنك لا تحكم بعقد على عقد بصحة أو فساد إلا بموجب الشرعي فيكون الحكم شرعيا إذا هذا كله مستفاد من قول المصنف رحمه الله ومنه أي من خطاب الوضع الفساد والصحة والفساد أو البطلان سيأتي ذكر الترادف بينهما قريبا من الأحكام التي يتطرق لها الأصوليون لأنهم يتكلمون عن الحكم الشرعي إذا كان عبادة كصلاة وصيام وزكاة أو كان عقد بيع أو عقد نكاح أو طلاق ونحو ذلك من العقود فإنهم يتكلمون عما يتعلق بهذا الحكم في العبادة أو المعاملة من صحة وفساد فيقولون صلاة صحيحة أو فاسدة وعقد نكاح صحيح أو فاسد أو باطل وهذا العقد بصيغته تلك عقد باطل في الشريعة أو فاسد فاستدعى هذا تعليما في هذه المقدمات ماذا يريدون بالصحة والفساد ما معنى قول الفقهاء صلاة صحيحة وصلاة فاسدة هل الصلاة الفاسدة يعني يأثم صاحبها أو ماذا يقصدون هل الصلاة الصحيحة يقصدون بها ترتب الأجر والثواب عند الله أم براءة الذمة فقط أم هي مجرد الاتيان بالفعل بمراند الشارع فاحتاجوا إلى تعريفها قال رحمه الله وهي أي الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها عرف الصحة في كل من العبادات والمعاملات والأصوليون في تعريف الصحة والفساد يسلكون مسلكين إما أن يجعل تعريف للصحة في العبادات منفردا عن تعريف الصحة في المعاملات كما صنع المصنف هنا ومنهم من أتى بتعريف يجمع بين الأمرين فيجعل الصحة سواء كانت في العبادات أو في المعاملات شيئا واحدا كما صنع الطوفي وصنع ابن السبكي السبكي مثلا يقول موافقة ذي الوجهين الشرعة فدخلت فيه العبادات والمعاملات فما كان ذا وجهين؟ يحتمل موافقة للشرع أو مخالفة فإن الصحيح منهما ما وافق الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع وأراده وأتى به تعريفا في جمع الجوامع رحمه الله المصنف مال إلى التفصيل وهو المسلك الأكثر شيوعا عند الأصوليين إفراد تعريف الصحة في العبادات بتعريف يختلف عن تعريفها في المعاملات أما في العبادات فقال رحمه الله تعالى هي في عبادة سقوط القضاء بالفعل فما أسقط القضاء من العبادات فهو صحيح فالصوم الذي لا يجب على المكلف قضائه. والصلاة التي لا يجب على المكلف قضاؤها هي صلاة صحيحة وصوم صحيح فالصحيح في العبادات قال هي في عبادة سقوط القضاء بالفعل هذا تعريف الفقهاء وغالبا ما يأتي الأصوليون هنا في هذا الموضع بتعريف المتكلمين للصحة إذ يقولون الصحة موافقة الأمر أو ما وافق الأمر يعني بغض النظر عن وجوب القضاء من عدمه والخلاف لفظي بين الفريقين كما صرح به الغزالي والقرافي لماذا هو لفظي؟ لأن كل من الفقهاء والمتكلمين لا فرق عندهم بين أن يكون الفعل تبرأ به الذمة أو لا أو يجب به القضاء أو لا ومثال ذلك فيما يضربون به المثل من صلى صلاة يظن نفسه متطهرا وهو على حدث فلما أتم الصلاة علم أنه كان على غير طهارة فعلى قول التعريف المتكلف قهاء صلاته هذه ما أسقطت القضاء إذا ليست صحيحة وعلى تعريف المتكلمين صلاته صحيحة يقول صلاته صحيحة ويجب عليه القضاء فلا خلاف بين الفريقين في وجوب القضاء عليه ولهذا قلنا إن الخلاف لا يعد أن يكون لفظيا قال رحمه الله وفي معاملة يعني تعريف الصحة في عقود المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها في البيع الأثر المقصود كمال الانتفاع وفي عقد النكاح الغرض المقصود أو الأثر المقصود من النكاح إباحة الوطء والاستمتاع فأي عقد بيع امتلك فيه المشتري السلعة وانتفع بها سواء كان انتفاعه أكلا في طعام أو ركوبا في مركوب أو لباسا في لباس أو شيئا مما اشترى فيتصرف فيه بوقف وهبة وإهداء وإعارة طالما حل له الانتفاع بكل وجوهه فهذا أثر لا يذهب المشتري لشراء شيء إلا وله مقصود مما اشترى فإذا ترتب أثر العقد فهو عقد صحيح ترتب أحكامها يعني عقود البيع أو عقود المعاملات جملة المقصودة بها عليها وكل عقد في البيع لا يفيد أثره فليس بصحيح كمثل عقد البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لما يقولون هو عقد باطل يعني من اشترى عود سواك عند باب الجامع وهو داخل صلاة الجمعة والخطيب على المنبر يخطب فهذا عقد وقع بعد النداء الثاني عقد غير صحيح باطل فلا يترتب أثره يعني لا يملك المشتر السواك الذي أخذه ولا يحل له الانتفاع به لأن العقد باطل فلا يترتب أثره عليه وكذلك النكاح الباطل أو الفاسد مثل نكاح الشغار فلا يصح ولا يترتب أثره عليه هذا كله ويجملوه في قولهم الصحيح في المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها وأما الطوفي وهو يشرح هذا فقال لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا إنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة أورد التعريفين لكل من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات، ثم ينتقل إلى تعريف يجمع بينهما. نعم. الله يريكم ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. يجمعهما يجمع ماذا؟ الصحة في العبادات وصحة في المعاملات. يجمعهما تعريف ترتب أثر مطلوب. ما الأثر المطلوب في العبادة؟ التعبد بها. وبراءة ذمة المكلف منها وما قال رطوفي قبل قليل قال رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها طيب وما هو الأثر المطلوب في عقد النكاح مثلا نعم هو حل الاستمتاع بملك البضع ما الأثر المترتب في عقد البيع؟ نعم تملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن وانتفاع كل منهما بأحد العوضين من صاحبه فترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه هو الصحة سواء كان في العبادة أو في المعاملة هو المسلك الثاني الذي قلت لك إن بعض الأصوليين يسلكه في تعريف الصحة فيجعل تعريف الصحة في العبادات والمعاملات شيئا واحدا نعم حسن الله إليكم فبصحة, فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة إجزاؤها فبصحة العقد يترتب أثره وبصحة العبادة ماذا يترتب؟ إجزاؤها وسيأتي تعريف الإجزاء طيب إذن العقد الصحيح ما هو ما ترتب أثره والعقد الفاسد ما لا يترتب أثره ويوردون على هذا إيرادا فقهيا فإن عقد الكتابة الفاسدة مثلا والكتابة هي شراء العبد المولى نفسه من سيده والله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإذا اشترى العبد المكاتب نفسه من سيده اتفق معه على أجرة معلومة يوزعها منجمة مقصطة فتكون في بعض صورها عقدا فاسدا لكنه مع ذلك يترتب العتق مع كون العقد فاسدا فكيف كان فاسدا وقد ترتب أثره عليه وهم يعرفون العقد الصحيح أنه ما ترتب أثره والفاسد بخلافه ما لا يترتب أثره عليه أجاب عن ذلك فقالوا إن ترتب الأثر في بعض العقود الفاسدة كما في عقد الكتابة الفاسدة أو الإجارة الفاسدة ونحوها ليس من جهة العقد بل للتعليق يعني تعليق أمر على أمر وهو صحيح لا خلل فيه نعم قال رحمه الله وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها وهو الضمير إلى ماذا الإجزاء لأن قال إن الصحة في العقد ترتب أثره والصحة في العبادة إجزاؤها ما معنى كون الصلاة مجزئة والعمرة مجزئة والصوم مجزئا قال كفايتها في إسقاط التعبد يعني أن تكون الصلاة التي صليت وصوم اليوم الذي صمت والعمرة التي أديت أن تكون مجزئة في إسقاط التعبد طيب وإذا سقط التعبد بها يسقط المطالبة بالقضاء فلا يقال اقضي الصلاة التي صليت ولا الحج ولا العمرة ولا الصوم فلأنها أجزاءات إذن أصبحت كافية في إسقاط التعبد بها قوله ويختص بها ما هو؟ الإجزاء يختص بماذا؟ بها بالعبادة إذن وصف الإجزاء يطلق على العبادات ولا يطلق على المعاملات ما تقول هذا عقد بيع مجزئ ولا هذا نكاح مجزئ تقول صحيح وفاسد لكن في الصلاة في الصوم في الدعاء في الطواف في السعي في كل العبادات يأتي وصف الإجزاء قال ويختص بها يعني دون المعاملات فإنها لا توصف بالإجزاء سواء كانت العبادة واجبة أو مندوبة فإنه يقال فيها مجزئة فيقال سنة الفجر التي صلاها مجزئة والنافلة التي فعلها مجزئة ومن الفقهاء من يخص وصف الإجزاء بالوجوب فقط كما صنع القرافي ورجحه فيجعلون وصف الإجزاء خاصا بالواجب ولما يستدلون على وجوب الأضحية يأتون بمثل حديث أربع لا تجزئ في الأضاحي فيجعلون الإجزاء مختصا بالوجوب ويستدلون به وهو محل نزاع نعم. أحسن الله يريكم وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء ها هنا سؤالا هل الصحة والإجزاء مترادفان أقول صلاة صحيحة أو صلاة مجزئة هل هما مترادفان الصحة والإجزاء شيء واحد أو بينهما فرق الصحة أعم من الإجزاء وفرقوا بينهما بفرقين أو ثلاثة منها أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء لأن مورد الصحة العبادة وغيرها عبادات صحيحة ومعاملات صحيحة وقلنا قبل قليل إن وصف الإجزاء مختص بالعبادات فإذا هذا فرق أولي أن الصحة أعم فإنها تطلق على العبادات وعلى المعاملات بخلاف الإجزاء الفرق الثاني أن معنى الإجزاء عدمي ومعنى الصحة ثبوتي أو وجودي بمعنى لما أقول لك ما معنى الإجزاء في العبادة تقول معناه سقوط التعبد أو سقوط القضاء سقوط هذا وصف عدمي لكن لما أقول لك ما معنى الصلاة صحيحة والمعاملة هذه صحيحة تقول موافقة الشرعي أو ما ترتب أثره فالوصف هنا ثبتي فهذا فرق أيضا بين الصحة والإجزاء أضاف بعضهم أن الإجزاء مترتب على الصحة كيف يعني؟ يعني كل عبادة صحيحة تكون مجزئة وليس العكس فثمت عبادات مع صحتها لا تكون مجزئة وهنا سيأتي الإشارة إلى خلاف ذكره المصنف وأشار إليه هل يمكن أن تكون صلاة ثم تكون غير مجزئة أو صوم نقول هو صحيح لكنه غير مجزئ إذا قصدت بغير مجزئ معنى إبراء الذمة أو حصول الثواب فهذان شيئان مختلفان فمن كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من أتى من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما كونه لا تقبل صلاته يعني هو غير مطالب بالصلاة بلا يصلي فإذا صلى متطهرا مستكملا للشروط والواجبات والأركان وجاء يستفتي صلاة صحيحة وغير غير صحيحة ما معنى صحيحة معنى صحيحة أسقط بها التكليف عن ذمته وبرئت ولا يطالب بالقضاء مع أن النص يقول لا تقبل وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه كما في صحيح مسلم نفس الكلام ليس معناه أنه تسقط عنه الصلاة يقول لم تقبل وكذلك مثله قول عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أحمد في المسند من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا هذه النصوص وأمثالها جعلت الفقهاء يثيرون هذا السؤال ما العلاقة بين الصحة والإجزاء وبين الصحة والقبول المصنف رحمه الله أوجز ذلك في عبارة مختصرة فقال وكصحة قبول إيش معنى؟ أن الصحة والقبول مترادفان مطلقا يعني ثبوتا ونفيا فما ثبتت صحته ثبت قبوله ومن تفت صحته انتفى قبوله وهذه على طريقة الأكثرين وقد أشرت لك إلى الخلاف فإن منهم من يقول إن القبول أخص واستدلوا بما سمعت بعض النصوص التي فيها عدم القبول مع كون الصلاة صحيحة من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه فهذه كلها فيها نفي قبول لكنها مع ذلك تعد صلاة صحيحة قال المصنف رحمه الله ونفيه كنفي إجزاء الضمير في نفيه يعود إلى القبول نفي القبول مساوي لنفي الإجزاء وهذا من الجهة الأخرى فالقبول والإجزاء نحن أوردنا العلاقة بين كل من الصحة والقبول والصحة والإجزاء فهل بين القبول والإجزاء علاقة قال نعم إذا تف القبول انتفى الاجزاء يعني اذا قلنا صلاة غير مقبولة هل هي مجزئة الجواب غير مجزئة ومنهم من يقول ان نفي الاجزاء اولى بالفساد فاذا انتفى قبول العبادة كان انتفاء اجزائها من باب اولى نعم حسن الله يريكم والصحة شرعية كما هنا وعقلية كإمكان شيء وجودا وعدما وعادية كمشي ونحوه هذه فائدة نتكلم عن الصحة والصحة لها إطلاقات ثلاثة إطلاق شرعي وإطلاق عقلي وإطلاق عادي أما الشرعية فكما نقول صلاة صحيحة وبيع صحيح ونكاح صحيح وسمعت أمثلتها وهي كثيرة الصحة تشمل الأحكام الخمسة عدل حرام لأن الحرام لا إذن فيه لكن الباقي ستقول في كل فعل وقع مكروها أو مباحا أو مستحبا أو واجبا أن تصفه بالصحة ولا إشكال فيه لكن لا يقال في الحرام إنه فعل صحيح أما الصحة العقلية فكما قال هناك إمكان الشيء وجودا وعدما في الصحة العقلية أن تقول هذا صحيح عقلا إن الشمس تطلع في النهار ولا يقال إنها تطلع ليلا فالصحيح عقلا ما أمكن وجود الشيء أو أمكن انتفاءه أو عدمه عقلا هذا حكم عقلي فنقول صحيح عقلا بخلاف ما تقول صحيح شرعا فمثلا كثير من الأشياء صحيحة عقلا يعني إمكان وجودها مثل بيع المحرمات معنى قولنا صحيحة عقلا أنها يمكن وجودها العقل لا ينكرها ولا يحيلها لكن الشرع يرفضها فهذا التفريق بين الصحة العقلية والصحة الشرعية قال وعادية يعني ثمت أحكام بالصحة بالعادة وليس للعقل فيها مدخل مثل المشي ونحوه يعني مشي الإنسان صحيح عادة لكن لا يقال إن صعود الإنسان في الهواء وطيرانه فيه إنه صحيح ليس المنع هنا عقلا بل هو عادة يعني لم تجربه. نعم عسن الله يريكم وبطلان وفساد مترادفان يقابلان السحة الشرعية نعم وبطلان وفساد مترادفان هذا على طريقة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة لا يفرقون بين مصطلح البطلان والفساد وهما عندهما مترادفان وهما عندهم مترادفان فيقال صلاة باطنة كان قولك صلاة فاسدة وصوم باطن مثل قولك صوم فاسد بخلاف الحنفية فإنهم يفرقون بين البطلان والفساد وربما خص بعض الحنفية التفريق بالمعاملات دون العبادات فيجعلون ما يتعلق بالمعاملات هو المؤثر في التفريق بين وصف البطلان ووصف الفساد وموجز ذلك عندهم أن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه مثل بيع الربا بيع درهم بدرهمين فإن البيع في أصله صحيح لكن الفساد تطرق إلى الوصف وهو المفاضلة وكان الواجب التساوي وأما الباطل عندهم فما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الملاقيح فإنه أيضا بيع باطل الفرق عندهم أن البيع الفاسد يترتب أثره ويمكن تصحيحه بمعنى أنك تقول وقد جاء من يستفتيك أنه وقع في بيع الربوي فتقول له لا هذا عقد فاسد ما الحكم؟ تقول له عليك بإيجاد المساواة بين العوضين فيصحح العقد فالعقد الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل فإنه ينبغي أن يفسخ فيه العقد لعدم ترتب أثره عليه وممن يفرق أيضا بين الأنكحة الباطلة والفاسدة أيضا سيرد عليه مثل ذلك نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما هذا يزوج ذاك أخته أو بنته والآخر يفعل مثل ذلك تبادلا من غير مهر هذا منهي عنه في الشريعة فإذا قالوا عقد فاسد يعني إن جاء من يستفتي بعد وقوع العقد وقد انطلق كل بزوجته ودخل بها سيقالوا ها هنا مجال لتصحيح العقد كيف؟ بدفع المهر فيصحح العقد ولو كان باطلا ما أمكن ومنهم من يقول العقود الفاسدة التي يسوق فيها الاجتهاد وأما الباطلة فالمجمع على عدم صحتها فإنها لا يمكن أن تكون موصوفة بالفساد ويضربون لهذا أمثلة عدة هذا التفريق الاصطلاحي مقرر في أصول الحنفية بين البطلان والفساد قال رحمه الله وبطلان وفساد مترادفان عند الجمهور يقابلان الصحة الشرعية فكلاهما يأتي مقابلا يعني في التقسيم لمصطلح الصحة الذي تقدم تعريفه بقي أن تدرك أن الجمهور. ماركية وشافعية وحنابلة رغم كونهم لا يفرقون بين البطلان والفساد وهما عندهم مترادفان لكنهم يفرقون أحياناً في الفقه في مسائل فيقولون نكاح فاسد ونكاح باطل نكاح إحدى النساء من المحارم نكاح باطل مجمع على تحريمه لا يصح بوجهه كنكاح الأخت بالرضاع ولا يمكن تصحيحه يعني تزوجها يظنها امرأة أجنبية وبعد الزواج وبعد العقد علم أن بينهما رضاعد ما حكم هذا العقد باطل ولا يمكن تصحيحه فإنه يفسخ لكن كما مثلنا في نكاح الشغار فنقول عقد فاسد نكاح فاسد ويمكن تصحيحه هذا ليس عند الحنفية هذا عند الجمهور وهم لا يفرقون فيرد هنا سؤال فلماذا تقولون لا فرق؟ وأنتم في بعض العقود في النكاح وفي البيوع تقولون هذا فاسد وهذا باطل في الحج مثلا يفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد ما وجه الفرق؟ أن يقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده ويفرقون في الإحكام المترتبة عليهما فما كان قبل عرفة فقد بطل الحج وأما الحج الفاسد الذي يقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة فإنهم يجبون فيه الكفارة ذبح, ذبح بدنة ويجبون فيه التوبة ويجبون فيه الإحرام لطواف الإفاضة من الحل وأن عليه المضي في حجه والعودة من قابل هذا التفريق بين الباطل والفاسد جاء عندهم في العبادات وفي المعاملات وهم لا يفرقون والتقرير حتى تفهم الخلافة بين الحنفية والجمهور أنهم في الجملة متفقون على أن بعض الأحكام المنهية شرعا أشد في النهي من غيرها فقالت الحنفية هذا باطل وهذا فاسد قال الجمهور لا فرق ولما جاءوا للتطبيق وجدوا بعض الصور في الصلاة في النكاح في العبادات في الحج أشد نهيا وأثرها في فقدان أثرها أشد فقالوا هذا باطل وهذا فاسد فيكون الجواب عندهم عندما يعترض بالتناقض إذ يقررون تأصيلا بترادف الباطل والفاسد ثم يقررون تفريعا بعض التفريق في بعض الصور الجواب عندهم أن يقال لا لا نفرق إلا لدليل في بعض الصور وقد عدى ابن اللحام في قواعده الأصولية جملة من المسائل وقع فيها في الفقه عند الحنابلة ويوافقه في ذلك الشافعية أيضا في بعض المسائل فرقوا فيها بين الباطل والفاسد لمن أراد الرجوع إليها نعم حسن الله إليكم فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه قال فوائد ولم يأت إلا بفائدة فلماذا جمع؟ بعدها انتقل قال العزيمة لغة وانتقل إلى العزيمة والرخصة قال فوائد فأين هي فائدة عظيمة بحجم فوائد الوصولين الفقهاء ما يعدمون جوابا وحيلة لأي شيء في الأصل في التحرير جعل الفائدة مقدمة قال فائدتان فأتى بتقسيم الصحة شرعية وعقلية وعادية وجاء بهذه الفائدة التالية فقال هناك فائدتان وابن النجار يقدم ويؤخر كثيرا في كلام المرداوي ويرتب ويجمع بعض المسائل إلى بعض فوقع له هنا قوله فوائد ووجدتها في أكثر من نسخة من المختصر لم يأتي إلا بفائدة على كل حال الفائدة هنا تقول النفوذ لما نقول في تعريف الصحة في العقود العقد الصحيح هو الذي ينفذ ويترتب أثره عليه صح لأخينا القبلة في الصلاة فأما النفوذ فالمقصود به لاعتداد على قول بعضهم أن العقد الصحيح هو النافذ المعتد به فيأتي السؤال ما معنى نافذ؟ من الفعل نفذ ما, نفذ ما معنى نفذ؟ ما معنى نفذ؟ نفذ دخل في الشيء وعبره ومضى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا فالنفوذ هو العبور والمرور والجواز طيب. قال في العقد هنا العقد الصحيح العقد النافذ قال ضابط النفوذ التصرف الذي لا يقدر فاعله على رفعه أرأيت عقد البيع لما ينفذ معنى النفوذ أنه لا يمكن له الرجوع عنه وهذا الذي يصفه الفقهاء بقولهم العقد لازم معنى اللزوم عدم إمكان العود أو الفسخ أو التراجع فعقد البيع مثلا الوقف العطق النكاح إذا وقع فقد نفذ ومعنى النفوذ عدم إمكان التراجع فإذا لا يقدر فاعله على رفعه وهذا عندئذ سيختص بالعقود اللازمة واكتفى بهذا المصنف هنا في الأصل في التحرير قال النفود تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل كالصحة إيش معناه قيل النفوذ كالصحة لما تقول عقد نافذ إذا جعلته مرادفا للصحة يشمل العقد اللازم والعقد الجائز الذي يمكن التراجع فيه فيكون تفريقا بين الاصطلاحين تم للمصنف هنا كلامه عن الصحة والفساد وسينتقل للحديث عن العزيمة والرخصة نعم أحسن الله يريكم والعزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح فشمل الخمسة الأحكام منها ما هو عزيمة ومنها ما هو رخصة وسيختم الوصنف بعد قليل بقوله ولثنتان وصفان للحكم الوضعي وفيها خلاف سنشير له قريبا لما تقول إن قصر الصلاة للمسافر رخصة وأكل الميتة للمضطر رخصة وبيع العرايا رخصة وبيع السلم رخصة وترك المبيت بمنا ليالي أيام التشريق للرعاة والسقاة ومن في حكمهم رخصة ماذا نقصد برخصة هنا؟ ونقول في مقابل ذلك الصلوات الخمس عزيمة وإتمام الصلاة للمقيم غير المسافر عزيمة وأداء كل صلاة في وقتها في الظرف المعتاد للمكلف عزيمة فعزيمة ورخصة وصفاني وطلقاني أيضا على بعض الأحكام في الشريعة فأتى به الأصوليون للتعريف وبيان التفريق بينهما قال العزيمة لغة القصد المؤكد ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ومنه قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله يعني عند حضور القصد المؤكد والنية الجازمة شرعا أورد المصنف رحمه الله تعريف الموفق ابن قدامة في الروضة وتعريف الطوفي مع اختلاف يسير لا يؤثر قال حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح أما الحكم ثابت بالدليل الشرعي فيشمل كل أحكام الشريعة الرخص والعزائم يعني حتى أكل الميتة للمضطر وهو رخصة وليس عزيمة حكم ثابت بدليل شرعي فكيف نفرق بين الرخصة والعزيمة هو هذا العارض إن كان الحكم الشرعي الثابت بدليله ثابتا مع خلوه عن معارض الراجح فهو العزيمة هو الأصل وإن كان ثابتا لمعارض الراجح على خلاف الأصل على خلاف الدليل فهو الرخصة وهذا التعريف مستفاد من معنى كلام الإمام البيضاوي في مختصره المنهاج إذ يقول رحمه الله الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة ثم قال وإلا فعزيمة إذا الحكم إن ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح فهو العزيمة قال فشمل الخمسة أي خمسة فالحكام التكلفية فالحرام عزيمة والمكروه عزيمة والمباح عزيمة والمستحب عزيمة والواجب عزيمة في كل من الاحكام الخمسة يوصف بأنه عزيمة ما معنى عزيمة هنا؟ أنه حكم قررته الشريعة بناء على الأصل لا لمعارض الراجح وهذا يصدق على الاحكام الخمسة لكن من لا يريد شمول الاحكام الخمسة سيغير في التعريف ما يشعر مراده من العزيمة كما فعل الرازي. أسقط الحرام وجعل العزيمة مختصة بالأربعة الواجب المستحب المباح المكروه فماذا قال؟ قال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به لما قال يجوز أخرج الحرام فماذا قال؟ قال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به إما أن يكون عزيمة وإما أن يكون رخصة ففهمنا أن الحرام عنده لا يوصف بالعزيمة. وأما القرافي فقد اقتصر في تعريفه للعزيمة على الواجب والمندوب فقط فقال رحمه الله طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فاقتصر عليه هذا كله يدلك على تفاوتهم أما الغزالي وتبعه الآمدي وبعض الحنابلة كابن حمدان وابن مفلح جعلوا العزيمة تختص بالواجب فقط لأنها هي المؤكدة في الإلزام فعرفوها فقالوا ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي فاختصت تعريفهم بالوجوب والمصنف مال إلى أن العزيمة تخرج في الأحكام الخمسة كلها نعم حسن الله إليكم والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ومنها واجب ومندوب ومباح الرخصة لغة السهولة والتيسير رخص السعر بمعنى سهل فصار في متناول الناس والتسهيل في الشيء والترخيص فيه والتيسير بمعان متقاربه شرعا وهذا تعريف الطوفي الذي اختاره المصنف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وتقدم قبل قليل وجه هذا التعريف مع العزيمة لكن ابن قدامة لما عرف الرخصة قال استباحة للمحظور مع قيام السبب الحاضر يعني أكل الميتة للمضطر الأصل فيه أنه حرام واستبحنا هذا الحرام الذي هو أكل الميتة مع قيام السبب الحاضر المنع فاستبحناه فلكونه على هذا الوصف أصبح رخصة وإلا لم يوصف بكونه رخصة تعريف المصنف تبع للطوفي ما ثبت على خلاف دليل شرعي الدليل الشرعي كان يحرم أكل الميت لكن أكلها للمضطر ثبت على خلاف الدليل الشرعي لما؟ قال لمعارض لي راجح ليش راجح؟ لأن المعارض إن كان مساويا طلب الترجيح. وإن كان المعارض أقل أو أدنى لم يصر إليه وبقينا على العزيمة فلا يترخص بكل أمر معارض للأصر بل حتى يكون راجحا وإلا فلا قال رحمه الله ومنها يعني من الرخصة واجب ومندوب ومباح وفي العزيمة شملت الخمسة طيب مثال الرخصة الواجبة أكل الميتة للمضطر لماذا وجبت؟ إنقاذ للنفس من الهلكة وإنقاذ النفس واجب شرعا مثال الرخصة المستحبة قصر الصلاة للمسافر على مذهب الجمهور مثال الرخصة المباحة بيع العراية المضاربة بعض العقود التي قررتها الشريعة تيسيرا على العباد ورفعا للحرج عنهم ها هنا سؤال لما قال الرخصة واجب ومندوب ومباح فهمنا أن الرخصة لا تكون مكروهة ولا ولا محرم فكيف تكون رخصة وهي حرام ولو افترضنا أنها حرام في الأصل ثم جاء الترخيص بها لن يبقى وصف الحرمة فيها ولا الكراها هذا واضح لكن السؤال مثل أكل الميتة المضطر ضربناها مثالا لأي شيء للرخصة الواجبة سؤال لو لم يأكل المضطر حتى مات هل يعد قاتلا لنفسه ليس لكم جواب إلا نعم أما تقول رخصة واجبة ما معنى واجبة يجب عليه أن يفعل فإذا ما فعل تارك الواجب ما حكمه آثم طيب كيف أجمع بين كونها رخصة بمعنى تيسير وتسهيل ومعنى كونها واجب أليست إذا دخلت حيز الوجوب أصبحت عزيمة فهل يصح أن تقول رخصة واجبة أم قد ارتقت بالوجوب إلى العزيمة هذا سؤال أوردوه وأجاب عنه بجواب قرره الطوف رحمه الله وقرره أيضا غيره كالسبك أنها باعتبارين مختلفين فباعتبار الأصل في المنع فإنها رخصة وباعتبار وجوب فعلها على المكلف وإلا أثم تكون عزيمة فلا إشكال يعني لو قيل لك هل أكل الميتة للمضطر رخصة صح أو خطأ ستقول صحيح باعتبار فإذا قلب السؤال قال أكل الميتة للمضطر عزيمة ستقول أيضا صحيح باعتبار وبهذا يزول الإشكال نعم والاثنتان حسن الله إليكم والاثنتان وصفان للحكم الوضعي ما هما الرخصة والعزيمة كما تقدم الخلاف قبل قليل في الصحة والبطلان لما قال ومنه وبينا أن ابن الحاجب وغيره يقولون هما أمران عقليان هنا خلاف أيضا يمتدئ من خلاف في وصف الرخصة والعزيمة هل هي وصف للفعل أم للحكم يعني لما أقول أكل الميتة للمضطر أو قصر الصلاة للمسافر تقول رخصة هذه الرخصة هي فعل المكلف أم حكم الله هل الرخصة والعزيمة وصف للفعل أم للحكم يذهب الرازي وابن الحاجب إلى أن الرخصة والعزيمة وصفان للفعل فتقول الصلاة واجبة فتقول قصر الصلاة رخصة تقول أكل الميتة للمضطر رخصة فيوصف الفعل بأنه رخصة وليس الحكم وجمهور الأصوليين يقول بل هما وصفان للحكم ولهذا يجعلونها ضمن المصطلحات المتعلقة بالأحكام طيب فإذا قلت الرخصة والعزيمة وصفان للحكم فالرخصة أن نعتبرها وصفا للحكم الحكم تكليف فقل الرخصة ترخيص من الله والعزيمة نقول تأكيد من الشارع بمطالبة العبد المكلف بالفعل طيب الرخصة والعزيمة إذا قلنا هما للحكم فهل هو الحكم الوضعي أم الحكم التكليفي العلامات والدلائل أم هو العجاب والاستحباب وما إلى ذلك أيضا قولان الآمدي وتابعه ابن حمدان من حنابلة يقول الرخصة العزيمة وصفان للحكم الوضعي وهو الذي رجحه المصنف والأكثر من الأصولين كالغزالي والبيضاوي والقرافي يقولون الحكم في الرخصة والعزيمة الوصف فيها للحكم التكليفي وليس للوضع والأمر في هذا يسير نعم حسن الله إليكم فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. هذا هو آخر الفصول في المقدمات وضمنه المصنف رحمه الله تعريف التكليف وبعض شروطه ومسائله وبعض مسائله الواردة هنا في هذا الفصل هي من المسائل التي لا أثر لها في علم أصول الفقه فسنمر بها سريعا دون وقوف عندها رغم طول الخلاف فيها في كتب الأصول لأنها دخيلة عليه ومقحمة أوردها المتكلمون وخاضوا فيها خوضا طويلا في بعض الشروط بعضها يرجع إلى مسائل عقدية تتعلق بالصفات الإلهية وموقف المذاهب الإسلامية منها كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم وبعضها هي المتصلة بموضوعنا وكلها يريده الأصليون في هذا السياق ابتدى بتعريف التكليف فقال لغة إلزام ما فيه مشقة ولهذا سمي تكليف فإذا كان الأمر يسير لا يقال وكلفته بحمل حصا صغير فلا يقال هذا تكليف شرعا إلزام مقتضا خطاب الشرعي مقتضى خطاب الشرع هو ما تقدم في الإحكام التكلفية، فالإلزام بها هو التكليف فيشمل الإحكام الخمسة فإذا قلت أفهم أن الواجب تكليف والمستحب تكليف والمكروه تكليف والحرام تكليف لكن وجه التكليف في المباح وهو مجرد إذن هذا الذي جعل بعض الأصولين يخرج الإباحة من الأحكام التكليفية ويقتصر على أربعة ومن أبقاها أي الإباحة ضمن الأحكام التكلفية وجعلها داخلة فيه أجابوا بأحد جوابين وكلاهما لا يخلو من مناقشة أحدهما أن يقال الإباحة تكليف بمعنى اعتقاد كونها مباحة ولا يخلو من نظر كما ترى والجواب الثاني أن يقال الإباحة تكليف بمعنى اختصاص اتصاف فعل المكلف بها دون غيره يعني لا يصف فعل البهائم بأنه مباح والصبيان والمجانين غير المكلفين لا يصف شيء من أفعالهم بأنها مباحة وهذا يختص بالمكلفين فمن هنا دخلت الإباحة في الأحكام التكليفية نعم حسن الله إليكم والمحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة إلا عقلا في وجه طيب الحكم ما أركانه عندنا حاكم وهو الله سبحانه وتعالى وعندنا محكوم عليه ما هو المكلف الذي نزل عليه الحكم وجوبا أو استحبابا أو إباحة إلى آخره وعندنا محكوم به ومحكوم فيه ما المحكوم به؟ الحكم المحكوم به الوجوب الاستحباب الاباحة الكراهة التحريم ما المحكوم فيه الفعل هنا كلام مصنف عن ماذا قال والمحكوم به فعل هكذا في نسخ مختصر لكنها في الأصل والمحكوم فيه وهو الصواب لأن الكلام هنا عن الأفعال وهي محكوم فيها وليس محكوما بها قال رحمه الله والمحكوم فيه فعل إذن الأفعال هي مناط التكليف ولا يخفى عليك أنه يدخل في الفعل هنا فعل القلب وهو النية وعبادات القلب فإنها أيضا داخلة في التكليف كالخوف والمحبة والتوكل واليقين والإخلاص وضد ذلك محكوم فيه أيضا بالمنع كالشرك والكفر والرياء والعجب والكبر والحسد وكلها أفعال قلب ويدخل فيه أيضا فعل اللسان وهو القول فالفعل هنا أعم من أن يكون قسيمة عمل القلب هو النية وقول اللسان بل يشمل ذلك كله فالمحكوم فيه هو الأفعال قال بشرط إمكانه وأراد هنا أن يذكر شروط الفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم قال بشرط إمكانه وعندما نقول إن إمكان الفعل للمكلف شرط ماذا يخرج ما يعجز عنه المكلف طيب هل يجوز التكليف بما لا يمكن للمكلف فعله يتناول الأصوليون هذه المسألة من جهتين الإمكان العقلي والوقوع الشرعي فلنبدأ بالوقوع الشرعي هل في الشريعة أحكام كلف بها العباد خارج طاقتهم الجواب لا والدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعل كما في صحيح مسلم هذا من حيث الوقوع ومن الأصوليين من قال إنا التكليف بما لا يطاق أو بالمحان واقع شرعا وموجود وحكاه ابن شاقلا من الحنابلة وذكر الجواز وهو وغيره واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فقد قررت الآية عدم الاستطاعة مع التكليف ويجاب عنه بأن المسألة أخروية ولا علاقة لنا بما نحن فيه واستدلوا أيضا وهو اختيار الرازي في ترجيح وقوع جواز التكليف في جواز وقوع التكليف بما لا يطاق واستدلوا أيضا بالآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في دليل للجواز أو لعدم الجواز قال الجمهور قال الله قد فعلت إذا لا تكليف قالوا لو كان ممتنعا ما دعوا ولا سألوا الله به لكنه لأنه كان ممكنا هذا من حيث الوقوع وقد تجاوزه المصنف فلم يتعرض له واكتفى بتقرير الخلاف في إمكانه أو عدمه عقلا ولم يتطرق للوقوع شرعا وقد أحسن رحمه الله بتجاوز ذلك أما ما يتعلق بجواز التكليف بالمحال عقلا فقد أشار فيه للخلاف بقوله فيصح بمحال لغيره لا لذاته يصح التكليف عقلا بالمحال الجواب نعم إن كان محالا لغيره وقصد بذلك إيمان من علم الله عدم إيمانه فهذا موجود لكنه ليس محالا لذاته بل لغيره وأما المحال لذاته كالجمع بين الضدين فإنه عقلا لا يمكن أن يكون كل كلام الآن على الجواز العقلي وعدمه هل يجوز عقلا تكليف الشريعة للعباد؟ بالمحال نقول أما لذاته فلا وأما لغيره فجائز قال وعادة يعني أيضا هذا محال التكليف بما يستحيل عادة كالطيران في الهواء هذا أيضا محال قال رحمه الله إلا عقلا في وجه ومر بك أن من مصطلحات المصن في وجه إشارة إلى خلاف والخلاف هنا أن الطوفية من الحنابلة وأكثر الأشعرية يرون جواز التكليف بالمحال لذاته عقلا فهو إشار إلى الخلاف أشار إليه بقوله في وجهه وأما الآمدي فذهب إلى جواز المحال عادة دون المحال لذاته فهذه المذاهب الخلافية وكلها لها مسالك عقلية سنتجاوزها لعدم ترتب أثر عملي في الفقه عليها وقد تقرر أن الله لا يكلف عباده في الشريعة بخارج طاقاتهم بل إن الفقه قد تقررت في قواعده أن الواجبات وقد تقرر فيها الوجوب تسقط بالعجز وأنه مناط بالقدرة والاستطاعة فقد تجاوزنا في الأصل مسألة التكليف ابتداء بما لا يطاق نعم أحسن الله إليكم قال ولا بغير فعل ولا عطفا على قوله فيصح بمحال لغيره لا لذاته يعني لا يصح التكليف إلا بفعل وتتمة هذه المسألة آتية بعد سطرين طيب فالنهي وهو كف عندما يقال لا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو بنص التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه النواهي الشرعية إن قلت إن لا تكليف إلا بفعل طب ففي النهي ما الفعل الذي سيفعله المكلف هو نهي يعني مثلا لا تقربو الزنا ما الفعل الذي ستفعله نقول لا تكليف إلا بفعل هيا فعل ماذا ستفعل طيب هم يقرروا لا تكليف إلا بفعل فيرد السؤال طيب فإذا كان نهيا فما الفعل المطلوب من المكلف فعلهم قالوا متعلقه في النهي كف النفس يعني كف النفس عن الفعل والمقصود بكف النفس منعها عن الاتيان بما جاء النهي ومنع النفس فعل فإذا تحققت القاعدة أنه لا تكليفة إلا بفعل ومنهم من قال المكلف به في النهي التلبس بضد المنهي عنه فإذا نهينا عن السرقة نهينا عن القتل نهينا عن الزنا فنطلب مننا الامتثال بأضداد ذلك ونقائضها هذا معنى قوله ولا بغير فعل لا يصح التكليف بغير فعل نعم حسن الله يريكم قال والشرطة علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده هذه ثلاثة شروط في الفعل الذي يقع فيه التكليف تتعلق بالمكلف إذا كلفك الله بشيء عبد الله فإنه يشترط لذلك أن تعلم ما أمرك الله به يعني أمرك الله عز وجل أن, تحج أن تعرف ما هو الحج أمرك بالصلاة أن تعرف ما هي الصلاة أن تعلم حقيقة الفعل المكلف به هذه واحدة وأن تعلم ثانيا أنك مأمور بها فلو قال إنسان أنا ما أدري أن العمر واجبة وظننت أن الحج يغني عنها فإذا هو ما علم أنه مأمور وثالثا أن يعلم أن الأمر من الله عز وجل فيكون أمرا شرعيا وليس نظاما في البلد ولا قضاء ولا حكما لا هو حكم شرعي فهذه ثلاثة شروط علم المكلف بالفعل بوجوبه بأمر الله عز وجل به فكلها يختصرها بعضهم بقوله من شروط التكريف علم المكلف علمه بماذا؟ بالفعل المكلف به وبأمر الله تعالى له ويشمل هذا أن يكون الأمر من الله عز وجل قال فلا يكفي مجرده يعني مجرد الفعل غير كاف ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات نعم السلام عليكم ومتعلقه في نهي كف النفس متعلق ماذا الفعل الذي يتعلق به التكليف لأنه قال قبل سطرين ولا بغير فعل لا يصح التكليف بغير فعل فقلت هناك يريد السؤال فإن كان التكليف نهيا فما الفعل الذي سيمتثله المكلف قال متعلقه في نهي كف نفسي وقيل التلبس بضد المنهي كما رجحه الرازي البيضاوي نعم أحسن الله يريكم ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به هذه مسألة التي جاءت عندك في أقل من سطر يشير إليها الأصوليون في قضية طال الخوض فيها وكثر الكلام عنها وهي عديمة الفائدة إطلاقا يصح به يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوثه هل التكليف الآتي من الشريعة بالفعل صلاة وصيام ودعاء وحج؟ يكون قبل حدوث الفعل أو أثناءه أو بعده ثم إذا قلت حدث قبله أو أثناءه أو بعده هو يستمر أو ينقطع بالفعل التكليف يستمر أو ينقطع يقول القرافي هذه أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها ولا يظهر لها أثر في الفروع وبهذا التقرير هم ينظرون إلى أنها مسألة لا علاقة بها ولهذا يقول البرماوي وهي من أشكل مسائل أصول الفقه لما فيها من اضطراب المنقول وغموض المعقول وهي في الحقيقة دخيله فيه وإنما هي من عظائم مسائل الكلام وهي قليلة الجدوى في الفقه والقراف رحمه الله لما أشار إلى غموضها وقلة جدواها نقل عن المحققين مسألة يلم بها الكلام يقول الإجماع منعقد على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتناولنا يعني أنا وأنت وعموم المسلمين يقول وهو مقدم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان قبلنا في الزمان وتكليفه أوامر فالقول بالإعلام باطل ولم يفتقر إلى أمر آخر يشير إلى الخلاف منهم من قال لا تكليفة إلا مع حدوث الفعل طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالشريعة وأمر الأمة بأفعال ما جاءت به الأحكام في عبادات ومعاملات تشملنا وتناولنا وهذا قبل حدوثنا يقول هذا ينقضي به الكلام لكنهم احتكموا إلى أصول كلامية منطقية تسلسل بها الوصول إلى قضية كهذه فحاروا فيها كما قال القرافي أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها قال ولا ينقطع به أما المعتزلة ووافقهم عدد من الأصوليين كالجويني والغزالي والرازي والطوف من الحنابلة يقول إنه ينقطع وسواء قلت بهذا أو بذاك فإنها مما لا يترتب عليها أثر في الفقه ولا مسألة أصولية تترتب عليها نعم حسن الله ويريكم وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه وهذه لا تبعد عن سابقتها يصح التكليف بغير ما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه وبغير ما يعلم المأمور أيضا انتفاء شرط وقوعه وأشبه مسألة لها النسخ قبل التمكن من الامتثال هل يجوز التكليف بما علم الآمر أنه لا يقع؟ يقول الجمهور نعم تقول معتزلة لا ومرد ذلك أيضا إلى مسألة الأمر واشتراط القدرة فيها والإرادة وهذه مرتبطة بقضايا عقدية لا ثمرة لها في علم الأصول فقال يصح التكليف بغير ما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه وكذلك الشأن في علم المأمور ثم يفرعون على هذه مسألة إذا قلنا بغير ما يعلم فهل يستوي في ذلك الجهل؟ ويريدون مسألة الجهر على المكلف خاصة فلو قال السيد لعبده وهو يجهل انتفاء شرط الوقوع هل يصح هذا ويسمى أمراً؟ طيب فماذا لو استوى الآمر والمأمور في علمهما بعدم الوقوع بعدم انتفاء شرط الوقوع وهو القدر مثلا هل يسمى هذا تكريفا وأمرا؟ ويرفضون هذا ويخرجون عليه المسألة الواردة هنا حسن الله إليكم ويصح تعالى ويصح تعليق أمر باختيار مكلف باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود في طيب قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه هذه مسألة هل يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدم الوجود قال نعم وهو أيضا عند الأكثر لأن الأمر بالمستحيل لا يجوز وأجازه بعض المتكلمين قال هو يشبه أيضا أن يقول للمجتهد احكم بما شئت فيكون فيه تعليقا على أمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه أما قوله لا أمر بموجود فهي مسألة التكليف بالمستحيل وهي كلها كما ترى من المسائل الكلامية التي ترد في هذا السياق يعني لا يصح التكليف بأمر موجود لما؟ لأنه تحصيل حاصل ولأن الأمر بالمستحيل لا يجوز يعني شيء موجود فكيف يوجد وأجازه بعض المتكلمين كما قلت لك تقريرا عقليا محبا أرسلنا الله إليكم وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي يشترط في المحكوم عليه وانتقلنا الآن من المحكوم فيه إلى المحكوم عليه من هو المكلف يشترط فيه أمرا عقل وفهم خطاب أما العقل فواضح يخرج به المجنون ولأنه لا يلزم من العقل الفهم كما في المجنون وقد غاب عقله أوزال كما في النائم كما في المغمى كما في السكران كما في الصبيان فهؤلاء لا يصفون بعدم العقل المغمى والنائم والسكران وأمثال هؤلاء عقولهم معهم فلا يصفون بانتفاء العقل فيضاف إلى العقل شرط آخر وهو فهم الخطاب فلماذا يقول الفقهاء البلوغ لما يقال شرط التكليف العقل والبلوغ البلوغ أمارة وضابط للاكتمال العقل الذي تحصل به أهلية التكليف طيب فإذا خضنا وغصنا في غوض هذا الشرط التكليف لوجدناه لو معبرا عن اكتمال العقل حتى يكون آلة يصلح معها التكليف كما أسلفت هنا ستجد المكلفين ثلاثة أصناف أو طرفان ووسط الطرف الأول الصبي غير المميز فهذا عقله أبدا لا يحتمل التكليف لأنه لا يفهم الخطاب هو غير مميز الطرف المقابل له البالغ فهو الاكتمال عقله ونضجه يناط به التكليف لأنه يفهم الخطاب بقية المنطقة التي في المنتصف الصبي المميز، ويدخل في هذا المراهق، مراهق بالاصطلاح الشرعي، بالاصطلاح المعاصر، المراهق الذي راهق لاحتلام وقاربه، فهي المرحلة الأخيرة من الصبا قبل البلوغ. فالمراهق أو الصبي المميز، وهذا يبدأ من الخامسة أو السادسة أو السابعة في العمر على تفاوت الصبيان إلى قبيل البلوغ. هذه هو فيها عاقل. من جهة كونه يملك العقل فهو أشبه البالغين الذي يفهم به أشبه البالغ ومن جهة كونه لم يبلغ أشبه الصبي الممغير المميز فبأيته ما يلتحق فمن يريد توسيع الدائر يقول العقل وفهم الخطاب ويدخل فيه المراهق كما هي رواية عن أحمد في بعض المسائل في الصوم في الصلاة وغيرها من القضايا التي ورد فيها الروايات عنه بتكليف المراهق وهذا كله تخريجا على هذا الأصل إذن الشرط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب وقد حكى الآمدي هذا باتفاق العقلاء لأن العقل كما تقدم لا يلزم منه الفهم قال لا حصول شرط شرعي يعني مثل اشتراط الإسلام لصحة العبادة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة هذا ليس شرطا في العبد في المكلف بل هو شرط في العبادات كل بحسبها نعم حسن الله إليكم فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة هذه من القضايا التي أيضا طال فيها خلاف الأصولين هل الكفار مخاطبون؟ أولا نقول أما أصول الدين والعقيدة فهم مخاطبون بها لأن الله أمر كل العباد بالإيمان به سبحانه لكن المسألة منعقدة بالفروع كما قال هنا هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ يعني بالعبادات والأحكام التكلفية؟ قال هنا نعم الكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان هذه الرواية الراجحة عن أحمد في المذهب رحمه الله وهي نص الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وبالتالي لا يصح ما ينسبه بعض الشافعية إلى الإمام الشافعي وقد نص عليها في الأم بنفسه وهي أيضا اختيار بعض الحنفية كالجصاص وأبي الحسن الكرخي رحمهما الله وقد حكاها بعض المالكية كالقاضي عبد الوهاب والإمام الباجي رحمهما الله ظاهر مذهب الإمام مالك أن الكفار مخاطبون قالوا لعموم آيات الخطاب في الشريعة يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم وياتقوا الله يا أولي الألباب وهذا كثير جدا في نصوص الشريعة التي جاء فيها الخطاب إلى البشرية ولله على الناس حج البيت فلم يتقيد يصف الإيمان دون الكفر وأيضا النصوص التي ثبت فيها الوعيد ما سلككم في سقر ثم يذكرون فروعا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعموا المسكين ذم الله عز وجل أقوام الأمم السابقين قوم شعيب بنقص المكيال قوم لوط بإتيان الذكور قوم هود بشدة البطش فجمع إلى ما استحقوا به الوعيد مع كفرهم بالله تلك الأعمال وهي من الفروع فدل على أنهم مخاطبون الرواية الثانية عن أحمد أنهم لا يخاطبون مطلقا وعليها أكثر الحنفية وينسبها بعضهم كما قلت لك للشافعي وبعضهم ينسبها للإمام مالك رحم الله الجميع وهناك أقوال عدة في المسألة أوصلها ابن اللحام والطول والقرافي إلى أكثر من سبعة وثمانية أقوال فمنهم قالهم قال هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر ومنهم ما قال مخاطبون بكل شيء دون الجهاد لأنه لا يتصور إنه قال له جاهد نفسك ومنهم ما قال هم مخاطبون في, في, في, في, في صنف المرتدين خاصة لأن امتداده وانتسابه للإسلام سابقا يمتد به التكريف معه خلاف يبقى السؤال ما أثر هذا الخلاف يعني من يقول إنهم مخاطبون من يقول غير مخاطبين السؤال هنا هل يخالف أحد من فقهاء الإسلام أنه لو صلى كافر لا تقبل صلاته ما يختلفون لو سألته لماذا لا تقبل صلاته سيقول لك لأن ليس معه الإسلام طيب فما معنى قولك إنهم مخاطبون بالفروع يعني هل تأمره بالصلاة وهو كافر قال لا طيب إذا ما فائدة قولك إنه مخاطب قال يعني هو مخاطب بهذه العبادة وبما لا تصح العبادة إلا بها وهو الإسلام فكانك تقول له أسلم ثم صلي أسلم ثم صم وهكذا في سائر التكاليف طيب هل هذه من مسائل أصول الفقه يعني هل يترتب على هذا أحكام فقهية فإن قلت الفائدة هي مضاعفة العقاب في الآخرة فقد أصبحت مسألة عقدية ولا أثر لها على أن الإسنوية في التمهيد وابن اللحام في القواعد أوردوا جملة من المسائل الفقهية في باب النكاح في الجزية في الذمة في العارية في الوديعة في الارث جعلوها مسائل تنطبق على أحكام الكفار بناء على الخلاف في تخريجها على هذا الأصل وثمة نقاش في هذا اختصر فيه المصنف الكلام بقوله والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة نعم حسن الله إليكم وملتزمهم في إتلاف وجناءة وترت بآثار عقد كمسلم. ملتزمهم الضمير يعود إلى من؟ الكفار. إيش يعني ملتزمهم؟ هو كافر كيف ملتزم؟ أي ملتزمهم بأحكام الإسلام كالذمي والمستأمن المعاهد بخلاف الحرب. يعني لو أن ذميا يعيش في بلاد المسلمين أو مستأملا أو معاهدا قال. صحيح نحن قلنا الآن حتى وإن كان غير مخاطر لكنه فيما يتعلق بالإتلاف والجناية يعني إذا جنى فقتل أو جرح أو أصاب أو أتلف مالا وترتب آثار عقوده بيع وشراء ونكاح وطلاق قال كمسلم يعني لا ينبغي أن يسري فيها الخلاف السابق المذكور قبل قليل طيب وماذا في هذا تبع فيها المصنف. الأصل كما هو عند المرداوي لأن السبكية نص عليها في جمع الجوامع وقد قال بعض شراح ابن السبكي بأنه لم يحتج إلى النص على المسألة أصلا لأنها انتقال من خطاب التكليف إلى خطاب الوضع وما نقوله في الصبيان والمجانين بل حتى البهائم في مسألة تحمل أصحابها تبعات ما تتلفها من أموال الآخرين كل هذا من خطاب الوضع ولا طائل من ذكرها نعم حسن الله اليكم ويكلف مع سكر لم يعذر به واكراه يكلف الكلام كله الان على المكلفين ومسائلهم وشروطهم وقد تقدم ان شرطه العقل وفهم الخطاب فهل السكران مكلف الجواب نعم وهذا عليه جل الفقهاء في مختلف المذاهب فان قيل كيف يكلف وعقله غائب وانتم تشترطون العقل وفهم الخطاب والسكران ما يفهم الخطاب قيل هو جناية منه على نفسه فلم ترفع الشريعة عنه حكم التكليف فلو طلق وهو سكران أو باع ماله أو وهب أو تصرف بإفساد وإطلاف لن يعذر لزوال عقله فهو مكلف لم يعذر به كما قال وإكراه يعني أيضا المكره الذي يقع عليه الإكراه لا يزول عنه التكليف يبقى مكلفا أي إكره يقصد يقصد الإكراه غير الملجئ يعني غير الذي يفقد معه المكلف اختياره وإلا فكل من هدد أو أكره إذا اعتبرناه خارج التكليف ما بقي تكليف ويدل على ذلك عبارة المصنف بعد قليل المكره كالآلة في أنه معذور غير مكلف ففرق بين صنفين الإكراه مجرد الإكراه والتهديد أو التخويف لا يزيل أو يرفع وصف التكليف نعم الله وإكراه ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره ويبيح الضمير في الفاعل ما هو الإكراه نعم يبيح الإكراه ما قبح ابتداء يعني هل الأمر القبيح ابتداء بالإكراه يصبح مباحا مثل النطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الجواب نعم كلمة الكفر هي قبيحة ابتداء أباحها الإكراه قال بضرب أو تهديد هذا خلافا للمعتزر بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح فيرون القبيح قبيحا ولو حصل إكراه فلا يزيل الوصف قال هنا بل يباح ما قبح ابتداء ثم قال في الإكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره التهديد بالحق المقصود به المكره على حق واجب عليه كمدين عليه حق لآخرين فبلغوا به إلى القاضي فباع ماله إكراها هو غير راضي فهذا يسمى المكره بحق وكذلك قال أو غيره عند الأكثر لكن المعتزلة ومال إلى ذلك الطوفي أنه غير مكلف والمصنفون رحمه الله جعلها في سياق المكلفين الذين لا يزول عنهم وصف التكليف نعم حسن الله إليكم لا من كآلة بحمل أو عذر لا بسكر. من كآلة من بعد لا هنا سيعدد لك أصنافا من المكلفين وصفوا بأوصاف زال بها عنهم وصف التكليف واحد من كآلة بحمل وهو المكره المحمول الذي أصبح كالآلة كأن يوخذ فيلقى مثلا على شيء على على مال إنسان فيكسره أو يتلفه أو يرمى من من علوٍ فيقع على شيء فيؤذيه أو يكسره أو يقتله فالمكره المحمول كالآلة ليس مكلفا لا كمن من كالآلة بحمل قال أو عذر بسكر كيف يعذر بسكر قبل قليل هو يقول أنه يبقى على التكليف يقول يكلف مع سكر لم يعذر به هو يفرق بين سكر وسكر هناك الذي يبقى في التكليف السكر الذي لا يعذر الاختياري وأما هنا من عذر بسكر كإكره فليس له فيه يد فهو معذور نعم قال وأكل بنجا ما البنج يقول هو نبات يشمم به الإنسان فيغيب به عن الوعي أو العقل هو نوع من الحشيشة ونوع من المخدرات التي يزول بها العقل آكل البنجة إن كان محتاجا إليه أخذه للتطبب للعلاج فهو معذور لأنه بتعاطيه إياه يفقد عقله أما إن كان غير ذلك فيلتحق بالسكران الذي لا يرتفع عنه التكليف قال ومغمن عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ أما المغمى عليه فواضح لأنه أيضا خارج دائرة التكليف وقد قال الغزالي رحمه الله يقول في العقل يقول النوم يستره والإغماء يغمره والجنون يزيله فقول النائم كأنه ستر عقله بغطاء فإذا نبه انتبه يقول والإغماء يغمره كأنك غمرت شيئا فيك ماء. فلا يكاد يستوعب ولا يحس ولا يدري. قال والجنون يزيله. فالمغمى عليه متردد متردد عند الفقهاء بين النائم والمجنون. فهل بالنائم؟ فما حكم النائم؟ هو غير مكلف حال النوم، لكنه إذا استيقظ يلزمه التكليف ويقضي ما فات. وأما المجنون، فإنه غير مكلف. طيب فإذا عاد إليه عقله؟ لا يطالب بقضاء ما فات هل المغمى عليه كالنائم أو كالمجنون هو متردد عند الفقهاء بين هذا وذاك ويترتب عليه من أصيب بحادث سيارة أجاركم الله فدخل المستشفى أياما ولياليا كان في إغماء ثم أفاق فهل يقضي صلوات تلك الأيام وهي مسألة يكثر وقوعها ويكثر السؤال أيضا عنها عند الفقهاء والمفتين وضبط ذلك عند كثير منهم بالقلة والكثرة فالمدد اليسيرة والأيام المعدودة لا يسقط فيها القضاء خصوصا في الصلاة والمدد الطويلة التي يمضي فيها المغمى شهورا أو سنوات فإنه لا يطالب عملا بأصول الشريعة المتقررة في هذا الباب النائم والناس كذلك يعني حال النوم وحال النسيان هما غير مكلفين لكن يترتب عليه فمن يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا لها إلا ذلك المخطئ والمجنون والمقصود في هذا كله النائم والناسي والمخطئ والمجنون والمغمى أنه لا إثم على أفعالهم فيما صدر عنهم حال تلك الأحوال ولا يلزم أيضا عليهم في ذلك ذم أو وعيد دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم وهو مغمى وهو ناسي حتى فات وهو نائم قلب على مال إنسان فأتلفه وهو مغمى وهو ناس وهو مخطئ كل ذلك لا إثم عليه أما الأحكام الوضعية في الجنايات والأروش وقيم المتلفات والضمانات فإنها لا تسقط ولا تعارض بين هذا وذاك فهنا تكريف وهناك خطاب وضع وكذا غير البالغ يقصد به الصبيان كما تقدم نعم حسن الله إليكم. أوجب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. في كل ما سبق وقد تقدمت الإشارة إليه. قال ولا معدوم حال عدمه. حال عدمه. ولا معدوم حال عدمه. حسن الله إليكم. ويعمه الخطاب إذا كل كغيره. هذه مسألة يسمونها تكليف المعدوم. ما المعدوم؟ ابنك الذي لم يولد. و ذريتك التي تأتي بعد جيلين وثلاثة أجيال والمعدوم أنا وأنت قبل قرن من الزمان هذا تكلف المعدوم أيضا هذه من المسائل الكلامية التي لا صلة لها بأصول الفقه هل يكلف المعدوم حال العدم؟ طيب شوف هم متفقون على أن حال العدم غير مكلف يعني أنا وأنت قبل مئة سنة كنا مكلفين قبل أن نخرج للدنيا الجواب لا ومتفقين أننا بعد أن وجدنا في الدنيا وبلغنا وصف التكليف أصبحنا مكلفين طيب أين الخلاف؟ الخلاف في هذه الجزئية بعد دخولنا حيز التكليف لما بلغت أنا وأنت وكل واحد فينا وأصبحنا مكلفين هل هذا لأن الخطاب الشرعية الذي نزل مع الوحي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمني ويعمك فدخلنا فيه منذ 1440 سنة؟ أو بخطاب جديد ودليل آخر من إجماع أو قياس ونحوه الجمهور على الأول أن الخطاب والتكليف عم الموجود والمعدوم والمعتزل ذهبت لا بل هو بدليل إما بقياس وإلحاق وعمومات وأدلة أخرى لم تشملها المخاطبة الشرعية ما أخذ الخلاف عندهم أيضا قضية عقدية هل الخطاب يتناول المعدوم فإن قلت نعم قال هذا تكليف محال ولا يتوجه وخروجا عن ذلك كله لعدم ترتب أثره عليه ليس شيء يعني فقه مفيد في هذا. نعم. حسن الله يريكم ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعات بل يثيب سبحانه وتعالى المطيع بفضله وكرمه ورحمته وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى الله عقلا رعاية الأصلح على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. قال لا عقلا ولا شرعا لكن بعض العلماء كابن الجوزي من الحنابلة وجمع يرون أن ثواب المثيب والجنة والجزاء الذي وعد الله تعالى به واجب شرعا وليس عقلا قال واجب شرعا لأن النصوص دلت عليه أو ما تقرأ في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقالوا والمعنى هنا أن الله أوجب تعالى بنفسه على نفسه تفضلا وكرما فيعبرون بالإيجاب ومنه حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فهل للعباد حق على الله فيقال في أحد المسلكين نعم والذي أوجبه هو الله تعالى بنفسه فواجب شرعا والجمهور يخرجون عن ذلك كله عموم أهل السنة فيقولون لا يجب على الله عقلا ولا شرعا بل ثواب المطيع من الله تعالى فضلا وكرما تم بهذا للمصنف الفصل وهو ختام المقدمات ختمه بتنبيه هو تقدمة للفصول الآتية أحسن الله إليكم قال رحمه الله تنبيه الأدلة الكتاب وهو الأصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى والإجماع وهو مستند إليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاثة هذا التنبيه في الخاتمة هنا تمهيد للشروع في المقصود من موضوع علم أصول الفقه وهو أدلة الفقه وسيأتي الحديث عنها تفصيلا بابا بابا الكتاب السنة الإجماع القياس قال الأدلة الكتاب وهو الأصل أصل ماذا أصل كل الأدلة لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ومن جميل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قوله وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها بكلام علمي متين قال وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها قد تكون الدلالة صريحة بالحكم وقد تكون عموما وقد تكون تقعيدا لأصل كلي وقد تكون أصلا يرجع إليه وقد تكون تأصيلا لدليل آخر كالسنة والإجماع بعبارة تقطر علما قال رحمه الله والسنة وهي مخبرة عن حكم الله وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فكانت السنة مبينة ومخبرة أيضا عن حكم الله تعالى قال والإجماع مستند إليهما إلى ماذا؟ الكتاب السنة فقط ما مستند الإجماع كتاب السنة لا يجوز أن يكون الأصل في الإجماع أو المستند قياسا؟ في الأصل عند المرداوي لما قال الإجماع قال وهو مستند إليهما وإلى القياس والأصليون يذكرون في مستند الإجماع أن يكون كتابا وسنة وقياسا قال رحمه الله والقياس وهو مستنبط من الثلاثة إيش يقصد؟ الكتاب والسنة والإجماع وهذا باتفاق العلماء في الجملة ولا عبرة بمن شذ في خلافه كالنظام مثلا في الإجماع وسيأتي ولا بالظاهرية في القياس وسيأتي لكن الإشكال أن بعض الأصوليين لا يعدون القياس أصلا كما فعل الجويني ونسبه الزركش في البحر المحيط إلى الغزالي وإلكه الهراسي ليس نفيا لدليل القياس بل نفيا لكونه أصلا من أصول القياس هو دليل وليس أصلا يقولون وسبب ذلك عندهم أنه يفيد الظن والأدلة التي تعتبر أصولا ما كانت قاطعة أو فيها قطعي كالكتاب والسنة والإجماع والخلاف في هذا أيضا يسير وابن قدامة رحمه الله في الروضة لما عدد الأصول قال كتاب وسنة وإجماع وذكر الاستصحاب رابعا لما جاء للقياس قال هو معقول النص قال بعض الشراح هذا أقوى من أن يعده أصلا متفقا عليه أو مختلفا فيه لأنه ربطه بالأصول المتفق عليها وهو النص كتابا وسنة معقول النص يعني مستفاد منه عقلا وأما دليل الكتاب فلفظي ودليل السنة لفظي ودليل القياس هو دليل الكتاب والسنة عقلا فقال هو معقول النص فربطه به وعلى كل حال سيأتينا تفصيل هذه الأدلة تباعا في الأبواب التالية في مجالس الشهور المقبلة إن شاء الله تعالى